بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبعوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِجْلِ الْمَنْقُوشِ فَأَمْنُ مَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمْنُ مَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأَمْنُهُ كماهيا نار حاميا